لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يقر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على أنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 فانظر إلى طعامك وشرابك لم يكسن، وانظر إلى حمارك ولن جعلك آية للناس، وانظر إلى العظامك يفنون شدها ثم نكسوها لحماء، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ النَّوْتَانِ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُلْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُمْنَ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءٌ ثم دعهم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر الله أكبر الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل.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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما افقوا من اولا اذل لهم نجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومثَلُ الَّذينَ يُوفِقونَ أموالَهُم تغاءَ مرضاتِ اللهِ وَتَثبيتَهُ وَتَثبيتٍ مِن أَنفسِهِم كَمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبِّهَا أصابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضيعَتْ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَال والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جانة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية بعفا.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 ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا به واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 Allah سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين تطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجالل أغنياء من التحق تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه نويعة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَن عَادَ غَٰؤْلَآئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 ثم تُوَفَّى كل نَفْسٍ مَا كَسَفَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب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 فَالْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَادِلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مَنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمُؤَتَّانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْتُمْ تَظْلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُلَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْفَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا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 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعيب من يشاء والله على كل شيء قدير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 اللهم الله لمن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 والكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كذروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منتقام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 وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ طلوبنا بعد إذ هديتنا وَأَمِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاب والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين من أسحار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 إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر آيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد الله أكبر الله أكبر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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم عنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر الله أكبر Um... امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انتا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانتا واني سميتها مريم واني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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرو ونبينا من الصالحين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 وما كنت لديهم إلّا يقتصون إلّا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إن الله يبشرك بكلمة من هُزمه المسيح عيسى بن مريم وجيّه في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كائعة الطير فأنفقوا به فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنفئكم بما تأكلون وما تتخرون في بوتكم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 هذا صراط مستقيم الله الله <تصفيق> ان الله لمن حمیدا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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتَنُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا تَدَاعِي سَاعِدًا لَّلَّهِ كَمَتَلِئِ أَدَمٌ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُونْ فَكُونْ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 نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ اللعنةَ اللهِ على الكاذبين إن هذا لهو القصصُ الحق و ما من إلهٍ إلا الله و الله لهو العزيزُ الحكيم فإن تولوا فإن الله عليمٌ بالمفسدين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 قل يا أهل الكتاب لما تحادجون في إبرة فإن تولوا فإن الله عليم بالمبصدين قل يا أهل الكتاب لما في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ اَأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر سبح الله لمن حمدا ربنا الَّذِينَ تَوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَرِمَتْ حُجَّتُكُمْ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطان يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤديه إليك إلا ما دوت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ تَمَنَّوْا قَلِيلًا أُلَائِكَ لَا قَلَّا قَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُدْكِّي هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الله.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 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَامِعِينَ عَلَيْهِ كُرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون بربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْسَ بَلَامٍ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ القاسرين كَيْفَ يَهْتَدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَجَهَنُومٌ وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البيانات والله لا يهذى القوم الظالمين هؤلاء كجزاءهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قادين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا من ضرٌّ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غبور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم طالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم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 ويتجنبها الأشقى الذي يصلن النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أبلح من تزكى وذكر اسم ربه بصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحب الأولى صحب إبراهيم وموسى الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا لك الحمد.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 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينُ الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله لم يكن له كفواً أحداً الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هدين وعافنا في من عافين وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذن من وعليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك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 وَمَدَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلِ الْهَوَارَثَ مِنَّا وَاجْعَلْ سَقَرًا عَلَى مَنْ ظلمنا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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأنفسنا وأموالنا يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات وعالم الخفيات ويا مقدرا ما قد مضى وما هو آت نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك وأن ترزقنا مرافقة أنبيائك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أنت كفينا شر ما أهمنا وما لم نهتم به ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا علمك فينا سابق وقضاءك بنا محيط نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تثبت خوفك في قلوبنا اللهم ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم فأعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا ورضعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبرنا إليك غير فارضين ولا مبتونين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نعوذ بك من الفتن اللهم إننا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إنا نعود بك من الخيانة والعقوق ومن بطر الحق وهضم الحقوق وأن ننشر سوءا أو نجره على مسلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك أبو ن تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك أبو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك أبو ن تحب العفو فعفو عنا اللهم اجعلنا مما يقوم ليلة قد وينال ما فيها من الثواب والأجر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن كانت هذه هي ليلة قدر فنسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها نسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها واجعلنا فيها من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا كل شيء خاشع لك وكل شيء خاضع لك أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوق من تكلم منا سمعت كلامه ومن سكت علمت سريرته نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا وابسط علينا من بركاتك ورزقك وجودك لا إله إلا أنت سبحانك لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا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 من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك نفس الرضية وعيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكمن لا نقص تناً عليك أنت كما نبت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله اکبر الله